لا التشيل اللي قبله اللي قبله فقد أم لا موجود احفظه فضهوا وكتبو عنوانها يعني الانتصار عند المزاحمة يعني اكتبوه ضروري يعني أنا قلت كلام أتمنى أن يصل ببقية الأخوة وأتمنى أن يرفع إلى إلى المنتدى إن الله خير على تكون إن شاء الله أنا أقول يا شباب أنا أقول يا شباب يعني نحن في زمن ودائماً شاب يعني احذروا احذروا احذروا, احذروا الصدق في اه مثل هذه الأمور يعني خاصة الثقة يعني أعظم شيء لماذا الخذلان يعني الثقة الزائدة فيما حذر في مخالفتي ما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه الثقة الزائدة فيما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه الثقة يعني هنا الخلل يعني الرسول يقول لك ما تركت فتنة أضرع رجال من النساء وانت تقول لا عادي إذا قلت لا عادي ربما تقع في الزلد وانت لا تشعر هنا المشكلة هنا المشكلة أنك في شيء الرسول يحذرك منه يقول لك يا أخي انتبه من النساء ويقول للمرأة انتبه من الرجال تقول لا لا عادي جدا ما في أي مشكلة ولا في والحمد لله اختلاف طبيعي كيف اختلاف طبيعي كيف المحادثة طبيعية حن بشر يا أخي حن بشر ونحن جربنا تجربتان يعني جربنا تجربتين قديما كانت تذكرون في سكايبي كلش مفتوح ورأينا الفرق رأينا الفرق في عافية القلب رأينا الفرق إن اللي اللي ما يحادث النساء والله اليوم اللي ما تحادث فيه النساء أن أسعد بقلبك من اليوم اللي تحادث فيه امرأة حتى وين كنت متزود ولا كنت، ولا يعني هذا أن الإنسان يعني, يعني وقع في الزلل أو أن الأخوات اللي حدثهن وقعن أبدا إن شاء الله كلهن ثقافات لكن في فرق في فرق ما كان البشر الإنسان طبيعي يمين إلى المرأة طبيعي يلين مع المرأة طبيعي لذلك يكون سبحان الله لما كان الشيخ من باز يعني كان يعاتبنه النساء والشيخ كفيف وبعد الثمانين من عمري يعاتبه يقول إن الشيخ يعني يقسو في رده على النساء أنا ضد القسو على النساء يعني أنا أتكلم أتكلم عادي لأن أنا يتصلون بي مثلا أخوات يسألون عن بعض أشياء ليس هناك عيب عارف لكني انا ما اقول مثلا عادي تكلمني البنات ما اختك انا عادي لا انا اقول نس الله العافيه والسلامة لكن لو كلمتك اخت بصوت ما في خضوع وانت رديت عليها على قدر السؤال انتهى الموضوع احد الاخوات الكرون هنا كانت تقول لي يعني تقول لي ان الاتصال اتصال ب ان بعض بعض الدعاه تقول بعض الدعاه اذا اتصلت بهمراه يمطط يعني يمطط في الجواب والكلام وطيب كيف كذا طيب لماذا كذا ويأخذ معها يعني يأخذ معها يعني أسئلة واستفسار وإذا كلمه رجل إذا كلمه رجل تجده نعم اخلص نعم عندك طيب ايه ايه, ايه خلاص خلاص لا لا ما يجوز خلاص مع السلامة أما إذا كلمت فتاة أيها أختي طيب أيها طيب أنت الآن وين ساكنة أي طيب من ساكن ما يبدأ يمطط هذا آمن الفتنة إذا اضطررت إذا إذا إذا إذا إلى أن تحدث امرأة واضح حاول أن تقتصر ولا تفتعنفسك باب الفتنة ولا تفتعنفسك باب الفتنة وأسأل الله العافية وأسأل الله العافية لكن إذا كنت في عافية من هذا الأمر فالحمد لله فالحمد لله لذلك نقول الفتنة كل الفتنة في الثقة فيما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله أعلم والعلم عند الله أن من وثق أو وثق في نفسه ومن وثقت في علاقتها مع الرجال أنهم يعني ربما يبتلون من حيث لا يشعرون يبتلون من حيث لا يشعرون والعافية كل العافية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن هذا الباب هذا الباب هذا الباب أنا أقول أن من وثق في نفسه في مخ من وثق في مخالفتي أو أن من وثق فيما حذر ما حذرنا منه بالسنن يعني الرسول حذرنا من يعني اللي هو العلاقة بين الرجل والمرأة يعني الاسترسال في العلاقة بين الرجل مرقب ووثق نفسه قال لا عادي واضح قال لا عادي هذا ربما يبتلى يبتلى بشيء نسى الله العافل السلام وهذا وقع كثير هذا وقع كثير ممن أعرفهم تساهلوا في هذا الأمر فوقعوا فأصيبوا في مقتل والعياذ بالله أصيبوا في مقتل وكثير مثلا وليس تشاب النساء فقط حتى في الدنيا يعني حتى في الدنيا يعني أعرف نسأل الله العافظ السلام لكن والله من باب العظم العظم يعني الرسول حذرنا من الدنيا وحذرنا من النساء هناك أناس وثقوا في يعني دنياهم يعني وثقوا في الإغراء في الدنيا يقول لا لا بدأ. ما الدنيا ما تؤثر على قلبي ولا أبدا أنا الحمد لله ما ما ما تستطيع الدنيا أتلامي فستن والآن موجود كانت أشرطةه منتشرة ونحن صغار والآن من أهل الدنيا الذين تخلوا عن مبادئهم وسمتهم وعباداتهم ودعوتهم كان إذا صعد المنبر أبكى من في الجامع والآن لا يعرفه أو لا تعرفه إلا نفسه فقط موجود أصالة العهد والسلامة هذه الثقة في الدنيا والثقة في علاقتنا مع النساء إن الأخت تعقد علاقة مع رجل أو شاب من غير حاجة يعني أحيانًا تكون حاجة علمية يعني مثلا بعض النساء عندها أستاذها في الجامعة لكن في الحدود يعني حدود المشروع يعني هي تعرف إن في ضوابط معينة أنا أعطيه بحث يرد البحث أسأل ويجيب هذه ما يمكننا منع الناس منها لأن لا لا تقوم الحياة إلا بها وإن كان الأسئلة البعد لكن لو فرضت أو مثلا استشارات استشارات مثلا طلبت علم وشيخ على قدر الحاجة يعني ترى كل واحد يعرف هل زاد عن الحاجة أم لا كل واحد ترى يعرف بينه وبين نفسه يعني أي واحد زادت العلاقة يعرف أن العلاقة ترى زائدة وإن هذا كله ترف وشرف واضح يا شباب إن هذا كله ترف وشرف ما فيه كل واحد يعرف وهذا موجود لكن بعض الناس ما يفصح يعني أنا مثلا علاقتي مع فلانة أنا أعرف أن الآن كلامي معها ما في شيء في بعض الأحيان أعرف أن الكلام هذا كله زائد عن الحاجة كله زائد عن الحاجة وأنا عارف بداخل نفسي لكنني بسبب أني والله مرتاح ومبسوط ومستأنس أواصل فلذلك لا تثق في نفسك في مخالفتي أو في الوقوع فيما حذرك من النبس الله ثق في نفسك في في في, في ذكر الله في الدعوة، في العطاء، في البذل في تطوير النفس. لكن شيء أبو صولي حذرك منه تقول لا ما ما يصيبني شيء على هذا على خطأ. هذا خطير. هذا خطير جدا. وكثير يا شباب كثير تساهلوا في هذا الأمر تساهلوا في هذا الأمر ووقعوا وقعوا في ما لا تحمد عقباه. وقعوا في ما لا تحمد عقباه. وهذه أشياء موجودة عندنا وكلها في الغرف الصوتية. ويعني جميعهم أخبروني يعني في أخت أربع سنوات مشرفة أربع سنوات مشرفة داعية إلى الله عز وجل أربع سنوات قالت لي بالحرف الواحد بعد أن استشارتني في موضوع يعني موضوع كبير جدا هذا الموضوع فالموضوع طبعا كان يعني دقيقة بس في واحد أخوتي يا شباب نعم Bakul ya, syabab. Barakah Allah di kau. Bernasebah li, fa, iaitu empat tahunan, wujud di dalam bilik suara, bilik perbincangan. Wahala, syabab, bilik perbincangan. Dan dengan itu, iaitu ia, Allah, datang ke saya. Iaitu, lihatlah, hati, lihatlah lemah. Iaitu, perlu untuk pembinaan sahaja dan keberanian. Perlu untuk pembinaan dan keberanian. Iaitu, ia, ia, ia, ia, ia, ia, يعني موجود معهم وخلاص وصلوا إلى الزواج يعني تعلق مثل ما يقول تعلق شريف يعني وصلوا إلى الزواج حتى إنه تقدم لخطبتها وخلاص أنت هالموضوع وكانت تقول لي تقول مستحيل كنت طبعا أنا أنصحه إني أنا ما أنصح بزواج عن طريق إنترنت يعني ما أنصح فيها بدا إلا في بعض المجتمعات وبعض الحالات المستثنات يعني في نوع نوع, نوع يعني مثلا يكون يعني بعض الحالات المستثنات ممكن ينجح الزواج tapi asal, asallah, lain betulkan, terakomat di dengen, munculah, fatah, yang mana mana tergabung di dengen, susahlah insan yang pisahnya, abad, mustahil, yang mustahil insan yang lupa ini, anak kita di kamar, dan itu, yang masuk kamar dan media, dan itu, misalnya, kau, bagaimana mengenalinya, bagaimana mengenalinya, mengenalinya, mengenalinya, mengenalinya, mengenalinya, mengenalinya, mengenalinya, mengenalinya, mengenalinya, mengenalinya, mengenalinya, mengenalinya, mengenalinya, mengenalinya, mengenalinya, mengenalinya, mengenalinya, Ukhsia limudafatnya, walatkom mewujudah. Ia berarti beberapa orang yakin pada segala sesuatu. Beberapa orang tidak, mereka mempunyai kekuatan, iman, pemahaman, dan kecerdasan. Mereka tidak memikirkan perkara-perkara ini sama sekali. Beberapa masyarakat mungkin akan membenarkan, iaitu, misalnya, kecurigaan dan ketidaktahuan dalam beberapa kesempatan. Saya melihat bahawa dia telah berhubung dengan kegilaan. Dia berkata, "Jika saya tidak berkahwin, saya akan bunuh diri. Jika dia tidak berlaku, saya akan melakukan sesuatu dengan diri saya sendiri. Saya dan قلت أنا أريد منك أن تذهب إلى مكة هذه من السعودية تذهب إلى مكة وتأخذين عمره وأبيك ت... يعني تلتصقين بالملتزم وتدعين الله عز وجل في الطواف والصلاة والسجود إن الله يختار لك ما في الخير إن كان علاقتي مع هذا الرجل يا رب خير لي عاجلا وآجلا يا رب لك تحققها وتيسرها وإذا كان يا رب علاقتي مع هذا الشر شر لي في ديني ودني إنك يا رب تطلع من قلبي Tercermin ni, gani, tercercah gani, dan cuba untuk berdoa dengan bokah. Dan saya, dan selalu saya berdoa selepas ibadat yang panjang. Contohnya, selepas membaca Al-Quran sejam, baca berdoa, angkat tangan. Karena doa selepas ibadat itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh pada hati, berarti menghidupkan dan memecahkan sepenuhnya. Yang penting, selepas seminggu, saya meminta doa kepada Tuhan. Tentu saja, mereka meminta doa kepada نساء وانا ما اعرف طبعا ما عندي بس إذا قدمت ما خلاص اكمل الاستشاره ما يصلح اني يعني اقول لا وكذا فكان طلب الخاص فتحقت قلت انا اللي قبل اسبوعين وجزاك الله ألف ألف ألف خير والله العظيم انك اهديتني اعظم هدية تقول انا كنت مقيدة انا كنت اسيرة اسيرة لي لي شخص يعني بدلا من ان تكون عبد لله تكون عبد لشخص حياتي تفكيري وقتي آه, ليلي نهاري كل وقتي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 Fakahat, ya ni, عفواً, saya maksudi, nana, xlass. Saya betul, saya lihat, lihat, nana, cinta itu hina. Awal, kan, agam, ya ni, mungkin tafsirnya bimalk, dan, diri, dan, jiwah, dan, tafsirnya di semua yang dimiliki. Dan, sekarang, bila keluar dari hati, menjadi lebih cerah. Ini, ini adalah cinta palsu. Ini adalah cinta palsu. Ini adalah cinta yang tidak berarti. Alhamdulillah, Nya Al-Qudus, نستفيد من البداية يعني نستفيد نعم نستفيد أن الإنسان يبتعد عن أسباب فتنة ليه يبتعد عن أسباب فتنة وأوفقكم بما يحب ويرضى وإن شاء الله نسأل الله عز وجل الذي يعني جعلنا وإياكم يعني يا أخي جواد أنا أريد أن أقول أمر مهم جدا أحيانا قد تكون بعض الكلمات أفضل من الدعاء وهذا تكلم العلماء عنه فيما يتعلق ب أيهما أفضل وقد تكون العبادات في وقت من الاوقات افضل من العبادات في في اوقات اخرى السلام عليكم